الحديث الثاني والثلاثون عن سالم بن النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتما له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنهما فقرأت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم